الأمر بالمعروف له ثلاث حكم الأولى إقامة حجة الله على خلقه كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الثانية خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت قالوا معذرة إلى ربكم الآية وقال تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما الثالثة رجاء النفع للمأمور كما قال تعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم وينهاهم عن المنكر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا الآية وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث المسألة الرابعة اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح كما قاله النووي رحمه الله واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول فأمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف لأن ذلك هو مظنة الفائدة الثانية أن لا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهية منكره والسخط عليه وهذه الحالة هي أضعف الإيمان الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه فهذا شريكه في الإثم والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة حند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كرهها فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كره يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها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 وقوله في هذه الآية الكريمة عليكم أنفسكم صيغة إغراء يعني لزموا حفظها كما أشار له في الخلاصة بقوله والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك قوله تعالى ولا نكتم شهاده الله إن إذا لمن الآثمين ذكر في هذه الآية الكريمة أن كاتم الشهادة آثم مبين في موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية وهو قوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومعلوم أن من شع الآثام والطاعات جميعا من القلب لأنه إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذنه معناه إخراجهم من قبورهم أحياء بمشيئة الله وقدرته كما اوضحه بقوله وأبرئ الأكمه والابرص واحيي الموتى بإذن الله قوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيانات الآية لم يذكر هنا كيفية كفه إياهم عنه ولكنه بينه في مواضع أخرى كقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه الآية وقوله ومطهرك من الذين كفروا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين الآية قال بعض أهل العلم المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام ويدل له ورود الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله وأوحى ربك إلى النحل الآية يعني الهمها قال بعض العلماء ومنه وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه وقال بعض العلماء معناه أوحيت إلى الحواريين ايحاء حقيقيا بواسطة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيها المستمع الكريم بهذا نصل إلى نهاية تفسير سورة المائدة وسنكون في اللقاء القادم إن شاء الله معظين مع المؤلف في تفسير سورة الأنعام فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته